وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّائِيَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبرهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب